111. أطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان 112. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا خافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليه ما فيما افتدت به ذلك حدود الله فلا تعتدوا ذا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ